بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما غل عسر يسرى إنما غل عسر يسرى فإذا فرغت فأصبح وإلى ربك فرغب